وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك أمته على المحج في البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وعلى من سار على نهدهم واستن بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديرا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله إن أصدق الحديث كلام الله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 وأساس الملة وغاية الدعوة إلى الله جل وعلا إخلاص العمل لله رب العالمين وإخلاص العمل لله جل في علاه هو طريق السعادة هو طريق السعادة وسبيل العز والنصرة والتمكين ولا تحصر البركات ولا تعم الخيرات إلا بإخلاص الدين لرب الأرض والسماوات أمر الله جل وعلا به خلقه بل أمر به رب العالمين خير فلقه قال أحكم الحاكمين آمراً نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصاً له الدين وقال رب العالمين قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين وقال رب العالمين قل الله أعبد مخلصاً له ديني وصلاح العمل عباد الله إنما يكون من صلاح النية وصلاح النية أيها الناس إنما يكون من صلاح القلب فصار مدار الأمر على صلاح القلوب إذ بصلاحها تصلح النوايا وبصلاح النوايا تصلح الأعمال وتسدد وإذا كان الأمر كذلك ينجو العبد في آخرته ويسعد في دنيا مهما تتابعت الهموم واشتدت الفتن والمحل فهو في سعادة لا يعدلها سعادة وقمأنينة ذال وراحة ضمير لا يعادلها شيء إذا كان مخلصا لله رب العالمين وأصل قبول الأعمال عند الله جل في علا إنما يكون بالإخلاص لله رب العالمين مع المتابعة بالنبي صلى الله عليه وسلم فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَارَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا ينفع قول وعمل إلا بنية لا ينفع قول وعمل إلا بنية ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة والإخلاص لله جل في علاه في جانب العبادات عزيز فقل أن تجد مخلصا فهو أمر عزيز قال ابن الجوزي عليها رحمة الله ما أقل من يعمل لله ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا لأن أثر الناس إنما يحبون ظهور عباداتهم ولأهمية الإخلاص لله جل وعلا ولعظم شأنه وعلوم مرتبته إذ أنه قوام الدين وأساس الملة ولا يقبل عبد عند الله إلا إذا كان من المخلصين المخلصين لما كان الأمر كذلك اشتدت عناية العلماء الأكابر بهذا البال وجعلوا أمرا مقصودا لذاته إذ به فاقصر نجاته وينجون يوم العرض على الله رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنور إلا من أتى الله بقلب سليم ولذلك افتتح طائفة من أهل العلم كتبهم بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في النية حديث إنما الأعمال بالنيات فعلى ذلك الإمام البخاري في صحيمه والبغوي في شرح السنة والإمام المقدسي في رندته وكذا النووي وغيرهم من الأئمة رحمهم الله جل وعلا وما ذات إلا لأنهم أبركوا أهمية تخليص النية وتصفياتها من كل شائبة ومن كل ما يكدرها ويشوفها يقول الإمام الثوري رحمه الله تعالى وهو من هو جبل من جبال العلم إمام متبع رأس من رؤوس السنة يقول رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من ميته لأنها تتقلب علي والعمل أيها الناس العمل بغير مية طاقة مهدرة وجهد ضائع مردود على صاحبه فمن عمل عمله لم يقصد به وجه الله إنما هو قد أتعب نفسه وضيع وقته وجوده من غير فائدة بل بما يعود عليه بالويل والثبور يوم أن ينقى الله رب العالمين بالحديث عنه عليه الصلاة والسلام جاء رجل إليه فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً يلتمس الذكر ما مانه أرأيت رجلاً يلتمس الأجر إذا هو يعمل لله والذكر إذا يعمل للناس إذا يعمل لله ويعمل للناس ليس هو ممن يعمل للناس من دون الله إنما يعمل لله ويعمل للناس فماذا كان جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا يلتمس الأجر والذكر ما له يعني هل له شيء ما الذي يكون له فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها ثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل مرة لا شيء له ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وبتغى به وجهه وفي الحديث ايضا امام مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام يروي عن رب العزه جل وعلا يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرته فالله جل وعلا لا يقبل مشاركة مع مخلوق كان نبيا أو تقيا فاجرا أو بارا قبرا أو صنما شجرا أو حجرا فالله رب العالمين لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه هذا هو العمل النقفور عند الله رب العالمين ومن عمل عملاً لغير الله أو عمل عملاً لله وللناس يوم القيامة تبرروا رب العالمين من عمله وليذهب فليأخذ جزاء عمله من الذي عمل له مع الله أو من دون الله جل في علاه إذن الإخلاص عباد الله هو لب العبادة وهو أساس العمل وهو شرقه الأعظم الذي لا بد من توفري فيه حتى يكون العمل مقبولا مع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فالأمر والعبرة ليست بالكثرة وإنما بالإحسان في العمل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا قيل لأبي علي الفضي ابن عيام رحمه الله يا أبا علي ما أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه أخلصه أن يكون لله وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصر رب العالمين الأمر في هذا فقال في سورة البيينة وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤطوا الزكاة وذلك دين القيمة أي دين دين الملة المستقيمة التي لا انحراف ونعوي جاد فيها أنه أمروا أن يعبدوا الله رب العالمين مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤطوا الزكاة وذلك دين القيمة والإخلاص أيها الناس يكون في الإبادات ويكون في الأقوال ويكون في سائر الأعمال في كل خطرة تخطر بالقلب وفي كل عزم يعزمه العبد لا بد أن يكون فيه متجردا لله رب العالمين إذا كان الأمر كذلك وأن الإخلاص لله رب العالمين هو أساس الدين وقوام الملة وأن العرب لا يقبل منه عمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله رب العالمين وأن السعادة الحقيقية الذي ينشدها العباد إنما تقمن في تحقيقهم الإخلاص لله رب العالمين فما هو الإخلاص؟ ما تعريفه؟ ما هو حده؟ حتى نكون من أهله وحتى نعرف حقيقة ما نحن عليه تنوعت عبارات اهل العلم عباد الله في تحديد معنى الاخلاص قيل هو القصد بالعباده الى ان يعبد المعبود وحده جل في علاه وقيل الاخلاص هو تخليص القلب من كل شوب يكدر صفائه وقيل الاخلاص هو عمل يعين على الخلاص الإخلاص هو عملٌ يعين على الخلاص يعين على الخلاص من أي شيء يعين على الخلاص من أي شيء يعين على الخلاص من عداد الله يعين على الخلاص من نار جهنم يعين على الخلاص من حلول صخط الله رب العالمين عليه يعين على الخلاص من الفتن يُعين على الخلاص من المهن يُعين على الخلاص من الهموم والهموم والكروب يُعين على الخلاص من شدة الحال وضيق العيش وشرف الحياة يُعين على الخلاص من كل نازل يُعين على الخلاص من كل فياجل الإخلاص عملٌ يُعين على الخلاص وَسَيَأْتِي مزيد بيانٍ بعد قليل أرعي سمع وانتبه لما أقول فإنما هو كلام أخيار أبراف من أهل علم صادقين شرعن من هذه النبوة ولم يغيروا ولم يبدلوا وإنما استقاموا على الدين الذي هو الدين لله جل في علا الإخلاص هو عمل يعين على الخلاص وقيل الإخلاص أن لا تخبب لعملك شاهداً غير الله أن لا لعملك شاهداً غير الله لتطلب لعملك أميراً أو وزيراً أو تقياً أو صاحب سلطة أو صاحب وجاهة أن يشهده أو من تريد منه شيئاً من حقام الدنيا ومدائها ومنذاتها إنما تعمل العمل تخفيه تخفيه تخفيه من نفسك الذي بين جنبيك رجل تصدق بصدقة فافاة حتى لتعلم شماله ما تنفق يمينه الإخلاص هو أن لا تطلب لعملك شاهدا غير الله وقيل الإخلاص هو ترك الرياء واعلم أن العمل كما أنه يكون شركاً إذا كان لغير الله فإن تركه لأجل الناس فهو أيضاً من الرياء فالأمر دقيق فالأمر دقيق يحتاج إلى بصير يحتاج إلى نور من علم وهدى واتفاع يحتاج إلى تجرد ولجوع إلى الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يعينك على تحقيقه وأن يوفيقك إليه لسيما في مثل هذا الزمان الذي حل فيه بالعباد في ما حل بهم مما لا يخفى على كل الجنوب مبصيرة قال الفضيل رحمه الله ترك العمل لأجل الناس رياه والعمل لأجل الناس شرك بالله جل في علاب وعلم أن الله رب العالمين قال في كتابه مبيناً بأن السلامة وأن العبودية الحقيقية إنما تكون بجعل الأعمال كلها لله وأن يكون محي العبد وأن يكون مماته لله قل إن صلاة ونسك ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فلإخلاص كما دخلت إبان الله عزيز ولذلك قال بعض السلف من سلم له من عمره لحظة من سلم له من عمره لحظة خالصة لله نجا من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة لله رب العالمين نجا وخلصة الأمر أيها الأخير أن الإخلاص تصفية العمل والقول والعبادة مما يشوبها مما يخالطها من رياء ومرعاة أو خداع أو جذب فلا يرى العامل عملا فلا يرى العابد عبارفا فلا يرى المسلم ما يقوم به من قاعة لله ولا يطلب العوض عنه من الناس بل وليطلب العوض عنه إذ أنه يخجل من عمله أن لا يكون لله يخجل من عمله أن يكون فيه من النقص والتقصير ما فيه وهو يخصر العمل ويتقنه ولا يراء الناس به ولا يخذب فيه ولا يخادع ويخذع به ثم هو بعد ذلك يتهم نفسه أنه مقصر وأن النية فيها ما فيها والعمل فيه ما فيه هذا هو الإخلاص بل يخجر من عمله مع بذل الوسع فيه يذكر الذهبي رحمة الله عليه في السيط في ترجمة هشام الدستوائي أنه قال والله والله ما حدثت نفسي أني طلبت الحديث يوما لله ما حدثت نفسي أني طلبت الحديث يوماً لله وهم قمم في العلم قمم في العلم وهذا شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يقول ما من شيء أخوف عندي من أنني طلبت الحديث لغير الله فأدخل به الله وهو من هو وقال الوليد بن مسجد سائلاً الإمام الأوزعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جؤيد إمام الحرب الحافظ الجهب إمام من أئمة العلم الراسخي والعلماء الربانيين سألهم جميعاً قال لأي شيء طلبتم العلم فقال الأوزعي طلبت العلم للناس وقال سعيد بن عبد العزيز طلبته العلم للناس أما ابن جريت فقال طلبت العلم لنفسي علق الذهبي على ذلك قائلا ما أجمل الصدق ما أجمل الصدق هذا يقول طلبته العلم للناس والثاني ذلك والثالث يقول طلبته لنفسي يتهمون نواياهم مع ما عليه من التضحية والفضل والعمل والغرأ والخلص من الله رب العالمين حتى عرفتهم الدنيا بأسرها يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه معلقان ما أجمل الصدق ما أجمل الصدق واليوم هذا كلامه الإمام الذهبي في زمان قال واليوم تسأل الفقيه الغبي لما طلبت العلم يقول طلبته لله وهو يكذب وهو يكذب إذا كان هذا كلام الذهبي في زمان فماذا نقول اليوم فمانا نقول اليوم عند كثير من الأدعياء الذين فتحوا على البلاد والعباد فتناً لا تعد ولا تُعصى يخرج كل واحد منه يقول يعلم الله أنني قلت هذا لله والله يعلم الله أنني فعده لله زك نفسك ومن عند بجواري هذه القمم العالية والهمم السامية يقول الذهبي رحمة الله عليه واليوم تسأل الفقيه الغبي لما طلبت العلم يقوله طلبته لله وهو يكذب وما أقل ما حصل منه أي من العلم واليوم تسمع عجبا وترى غرائبا نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم نويانا إذن نخلص الحق الذي يعمل العمل أو يقوم القبول ويتقرب إلى الله رب العالمين بربادة ويخلصها لما يشوبها من رياء ومراءات وخداع وكذب فلا يرى عمله ولا يطلب العوض عن عمله بل يخجل من عمله مع بذل الوسي فيه وإذا وفق العمل يرى أن التوفيق إلى هذا العمل على هذا النحو إنما هو مأد فضل من الله إنما هو محض فضل من الله وليس له فيه منا يجعل العمل خالصا لله فأينا هذا العبد فأينا هذا العبد الذي يمكن أن يكون هكذا أينا هذا العبد أيها الناس نبيكم صلى الله عليه وسلم حد حدودا في أحادث كثيرة يحدثنا فيها عن الإخلاص ويحث الناس إلى أن يُعنوا ببواطنهم وأن يُصرِحوا دواياهم وأن يُصفُّوا دواخلهم ألم تسمع قول نبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيح عن أبي فريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم لا ينظر إلى صوركم قبيحة هي أم مليعة لا ينظر إلى صوركم إلى طول أو إلى قصر إلى نحافة أو إلى سمن لا ينظر إلى صوركم إلى وجاهة وجمال أو إلى تمامة وغير ذلك الله جل وعلا لا ينظر إلى مثل هذا في تفاضل الناس وتباينه منه لا ينظر إلى هذا ولا ينظر إلى الأموال تملك أو لتملك من ذوي العقارات والهيئات أم لا؟ انظر إلى المناصب ولا إلى المرات ولا إلى ما في أيدي الناس إنما ينظر إلى القلوب والأعمال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال فهل القلوب سليمة؟ وهل النوايا والنفوس سوية؟ وهل الأعمال على ما أراد رب البرية؟ متبعا في ذلك طريقة غير البرية محمد صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم لكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم تامل هذا الحديث فان عامه الناس يقلبون معنى الحديث في هذه الايام ترى الرجل قصر يفعل مما يغضب الله رب ثم يسالته يقول لك العتب على النية يا أخي وهذا من الجهد ويستدل بهذا الحديث لكن يستدل بالحديث على طريقة الذي يقرأ قول رب العالمين فويل للمصليين ثم يسكت لكن يتأمل لعلم أن الحديث حج عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقول إن الله لينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ولكن قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إذا صلحت القلوب صلحت الأعمال فلا يمكن بها أن يصلح قلب عبد ثم بعد ذلك يفسد العمل هذا يستحيل هذا يستحيل لا يمكن أن تنصلح النية مع فساد العمل هذا لا يمكن فإذا صلحت النية فلابد أن يكون العمل مما أراده وأحبه رب العالمين لكن تدعي صلاح نيتك وسلامة قلبك وأنت عاقف على اللهو والمجوم والفنا وأكل الربا وفعل الزنا والنظر إلى ما حرم رب العالمين هذا لا يقول أبدا فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن المفاطنة الحقيقية بين الناس ليست بالنظر إلى الأموال ولا إلى صورهم وأشكالهم وإنما بالنظر إلى قلوبهم وأعمالهم ولكن ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم وفي حديث البخاري عن إثبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار في الصحيحين من حادث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما كان مع أصحابه في احتغزواته فقال لهم وهم الطريق إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أي كانوا معكم في الأجر إلا أشاركوكم في الأجر من هم يا رسول قال قال عبسهم العذر فبلغوا أعمال الصالحين مخلصين بلغوا ما يحصلونه من الأجر والمثوبة بصدق نيته هل بصدق النية مع عدم الخروج إنما صدقة النية مع في الخروج رغبتهم في الخروج لكن منعهم مانع من مرض أو بسبب من الأعذار الشرعية التي يؤذر بها الأرض فالذي منعهم ليس تحاسلا منهم ولا تباطؤا منهم ولا رزبة عن الجهاد منهم ولكن لهم كانوا يرغبون وكانوا يريدون وأخذوا العدة والأهبة والاستعداد لكن خل بهم ما يمنعهم من خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صدحت نواياهم وصدقت رغبتهم وخلصت نيتهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في الأجر كأجل من خرج معهم عليه الصلاة والسلام تأملت أهمية النية وإخلاص التين لله تأملت أهمية النية والرغبة فيما عند الله رب العالمين من الأجر بالاستقامة على شرعه وفعل أمره جل وعلا قال الجليد رحمه الله تعالى الإخلاص سر بين العبد وربه الإخلاص سر بين العبد وربه لا, لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيرسده ولا هوى فيميله وقال العلامة الثلقين عليه رحمة الله وهو من هو؟ صحب باع طويل في الكلام حول هذه المسائل التي تتعلق بأحوال القلوب ودسائسها ودقائقها يقول رحمه الله تعالى رحمة موسيعة العمل بغير إخلاص العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه وملا ينقلق ولا يهفعه العمل بغير إخلاص ولا اقتداء أي بغير إخلاص لله ولا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كالمسافر يملأ الجرابه يملأه رملا ينقله ولا ينفعه يتعب نفسه ويتعب جسده ولا يستفيد من عمله شيئا إذ يحمل رملا دون أن ينتفع به هكذا الذي يتعب نفسه بصلاة أو صيام أو قيام أو نفقة او غير ذلك من أعمال البر وهو لا يخلص لله رب العالمين أدعب نفسه بلا فائلة لأنه لم يكن مخلصا لله جل وعلا وبعض أيها الناس إذا قوي الإخلاص لله رب العالمين في عمل العبد ارتفع صاحبه بنيته الصالحة وعلى شأنه عند رب العالمين يقول أبو بكر ابن عياش رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما سبقنا أبو بكر بكثرة الصلاة ولا صياح ولكن بشيء وقر في قلبه والنصح لله ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة ولا صياح ولكن بشيء وقر في قلبه والنصح لله ما هو الذي وقر في قلبه إنه الإيمان إنه الإخلاص إنه تجر لله رب العالمين قال عبد الله ابن المبارد رحمه الله تعالى مؤكنا على هذا المعنى وهو أنه كلما قوي الإخلاص في العمل كلما ارتفع العبد وعلى شره قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة رب عمل صغير تعظمه النية رب عمل كبير تحقره النية يقول العلامته الحافظ المكثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله جل وعلا والله يضاعف لمن يشاء والله راسع عليم قال ضاعف لمن يشاء لحسب إخلاصه في عمله ترى الرجل يصلي لجوار الرجل يركع مثل ما يركع ويسجد مثل ما يسجد لا يقل ما بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض ترى الرجل يفعل العمل الذي يفعله أخوه أي كان العمل من أعمال المر والطعاطي كل يعمل لله وكل يخلص النية لله لكن الإخلاص بينهما كفاء بينهما درجات وهذا يضاعف له وهذا لا يضاعف له وهذا يضاعف له بعثين وهذا يضاعف له أكثر الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم على حسب الإخلاص والمية الصادقة لله رب العالمين فيشير العمل إيماد الله مع الإخلاص عند الله عظيم في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين تأمل هذا العمل اليسير الذي عاميه على الرجل إذ أنه قطع شجرة كانت تؤذي المسلمين في ضرقهم وكان الجزاء مع حسن نيته وصدقه وإخلاصه الله رب العالمين أن جعل رب العالمين الجزاء أنه يتقلب في جنة العرض والسماوات والأرض وحكت الحال المرأة المغيث مع الكلب إذ سقط قلبا إذ بلغ العطس به مثل الذي بلغ بها ونزلت فملأت موقها ثم سقطه فقرباً إلى الله أخلصت في هذا العمل اليسير لله رب العالمين مع ما كانت عليه من البغي فانت تعيو فرجها ففعل منكرم من أعظم الملكنات لكن وثقها رب العالمين إلى دوبة وعمل يسير مع نيلة خالصة. فغفر الله رب العالمين لها وهذا الذي أزاح الأذى عن طريق المسلمين فلما عمله مخلصاً لله رب العالمين شفر الله رب العالمين له فغفر لهم فإن من يؤذي المسلمين ويقع في أعراضهم ويتهم عباد الله بالكابر والزور ويقع أين من المسلمين في بيوتهم وفي طرقهم وفي قضائ مصالحهم أما يخفون الله؟ أما يخفون لقاء الله؟ ألا يعتبرون بمثل حال هذه المرأة الضغير وذلك الرجوي فيتقي الله كل واحد منا وليقسم نيتها وليخلص عملا فأمر النية عظيم يقول داود الطائر رحمه الله رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية ويقول يحيا ابن أب كثير رحمه الله تعلم النية فإنها أبلغ من العمل وتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان حال أربعة نفر. إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل أتاه الله مانا وَأَتَاهُ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ عِلْمًا فَوَجَّهَ مَالَهُ فِي مَا يُرْضِ اللَّهِ فَأَخْلَصَ النِّيَّةَ لِلَّهِ العالمين. الْعَالَمِينَ وآخر أتاه الله اللَّهُ ولم وَلَمْ يُعْطِهِ مَالًا لكنه نور بنية صادقة أنه لو كان هذا المال الذي من فلان بين يديه لفعل مثل ما فعله فهم في الأجر سواه وعلى النقيد رجل أتاه الله مال ولم يؤتيه إيمان فلا يعرف الإخلاص ولا يعرف التجرب لرب الجنة والناس وينسق ماله قلط عشواء بما حرم رب العالمين الثاني لم يؤتيه الله ماله ولم يؤتيه إيمان فقال لو أن لي مثل مال فلان الفاجر هذا الفاسق لفعل مثل ما فعل فهما في الوزن. فالأولان في أعلى المنازل والآخران في أخبة المنازل والسبب النية والإخلاص والتجربة لله رب العالمين إذا أت أن تعرف عاقبة الإخلاص فأمل ما أقوله لك بعد قليل أسأل الله رب العالمين أن يرزقني وإياك الإخلاص في القول والعمل أن يصلح النية أن يصلح الذرية أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر من قام وطن أقول ما سمعتم أستغفر الله إنه كان أفضل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسول خير خط الله أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ودذيته وعلى من صار على ناجهم واستنى لسنةهم ودعى بدعوتهم ولزم طريقتهم ولم يغير ولم يبدل إلى يوم الدين وسلم تسليما كالجراء أما بعد عباد الله تثمة لما ذكرناه إذا ربت أن تعرف عاقبة الإخلاص وثمرته تأمل جملة من الأحاديث والأحوال وهي مشهورة ومعروفة يسمعها الناس مرارا وتكرارا تأملها هذه المرة بعين غصيرتك تأملها هذه المرة بعين قلبك تأملها هذه المرة ملتمسا منها فائدةً على الله رب العالمين أن يرفع من أسأل ببلاد المجلمين من الكرب والفتن والنحن تأمل حديثاً ثلاثة الذين انتبقت عليه المصبرة ماذا فعلوا؟ تقرب كل واحد منهم بعمل هذه الأعمال أعمال صالحة أحدهم تقرب إلى رب العالمين ببره دوائدين والثاني تقرب إلى رب العالمين بإعطاء الأجير حقه ولم يبخس منه شيئا والثالث تقرب إلى الله رب العالمين بتجنب الحرام أن يقع في الفاحشة مع ابنة عمه إذ نزلت بها الحاجة وحلت بها الفاقة فكل تقرب بعمل تأمل عمل الأول إحسانه إلى الخلق إلى والدين وتأمل عمل الثاني إحسان إلى الخلق في أموالهم وفي حقوقهم وتأمل عمل الثالث بهد عن ما حرم الله وعرع من أن يقع فيما حرم رب العالمين هذه أعمال المتنوعة هذه أعمال متنوع أداء للفقود وبر وإحسان وخوف وورع من الله جل في أولا كل هؤلاء عملوا أعمالا وهم في حال شدة وهم في حال قربة في هذا المحبس في هذا الغار وانطبقت عليه مصطفرة ولم يخرجوا منها إلا لما تقربوا إلى الله رب العالمين بهذه الأعمال فماذا كان يقول كل واحد منهم هل هو مجرد العمل؟ لا تأمل ما كان يقول كل واحد منهم كان يقول اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك هذا هو بلد القصير هذا هو رب القضية هذا هو أساس الميلة هذا هو قوام كيانة اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فاصف عنا ما نحن فيه فارفع عنا ما نحن فيه فلما أملوا أعمالا صارحة وكانوا فيها كانوا فيها مخلصين إليه رب العالمين انتفعوا بها حالة شدة في ملكون واليوم لما نزل السلائد والقرب بأمة الإسلام فأين المخلصون؟ أين المخلصون؟ أين الصادقون؟ الذين يتقربون إلى رب العالمين بأعماله حتى يرفع رب العالمين الكرم ويزيل الغمة ويرفع الملمة ويعم الأمن ويحل الخير وينعلم الشر أو يقرب أين ذلك؟ أين ذلك عند المسلمين؟ تأمل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن كريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاب ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وتصليماته لما أنزلت به الشيء وحلت به المؤامرة وراودتهم رأة العزيز عن نصف يفعل بها ما حرم رب العالمين نجاه الله رب العالمين وصرف عنه الشوق وأزف هذا كرد ما انا تأملت هذا في كتاب الله رب العالمين انا تأملت هذا في قولي احكم الحاكمين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين انه من عبادنا المخلصين في الخراءة الأخرى اذا الاخلاص لله جل وعلا هو اعظم ما يمكن ان نستمسك له ونتقرب به إلى الله جل في أولا حتى يرفع رب العالمين ما نزل ببلادنا فلماذا لا نعلم الناس الدولة ولماذا لا نعلم الناس حقيقة الاخلاص. ولماذا لا يذكر بعضنا ضغضا بهذا العصر إنه الذي بسببه أنصر الله الرسل ولأهله أنزل الكتب ولأهله شرع الجهان ولأهله فلقى الله جل في أولا هو أن نخلص الدين لله لماذا في مثل ما يحلل ببلاد المسلمين عام في بلادنا خاص قل لمن نسمع من يذكرنا بإخلاص الدين لله وتحقيق التوحيد لله أليس هذا هو الملجأ أليس هذا هو الملاج أهي أه أفكار جاءتنا من شرق أو غرب أم هي نظم تاثين من هنا وهناك أم هو استدراج الى ما في غير شريعة الله رب العالمين انه كلام ربنا انه قول فصل ليس للهزم هلس هذا من شريعة الاسلام؟ هلس هذا من تطبيق شرع الله؟ هلس هذا من الحكم لما انزل الله؟ اللهم ما خلقنا الا لانجي هذا اصله فلماذا لا يذكرون الناس بهذا؟ لماذا؟ وما امروا الا ليعمدوا الله مخلصين له الدين هذا كلام ربنا وهذه سنة نبينا تبين أن مخرجنا وأن ملابنا وأن معتمدنا إنما ينبغي أن يكون بالرجوع الله مخلصين لله رب العالمين له الدين متجردين مصلحين للوايانا مخلصينها من كل شائبة ومن كل ما يكذي صفوها قل الله أعبد مخلصا له الدين إذا استقامت الأمة على الإخلاص وأصلحت مية وأصلحت نيتها واستقامت على ما أراد رب العالمين منها من إخلاص الدين لله جل وعلا فالتعلم أنها عندئذ وضعت رجلها على الطريق الصخيف وأنها سلكت السبيل القويم أما إذا تناحرت الأمة إلى أحزاب متفرقة وتوائف متناحرة واعتملت في طريقة إصلاحها لا لحالها انظمه تعطينا من شرق او غرب تعلم انها سلكت السبيل الضياع وطريقه الضعف والذله ولا تعلمن نباهه بعد حين إذا خلصت استرحت اذا خلصنا استرحنا ولا علينا بعد ذلك ما يكيده اعداؤنا منا ايقيرون الله اي الله اي يحاربون ديننا اي يحاربون من هجى نبينا صلى وربي استقم أنت كما أمرت كما قال رب العالمين للنبي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغل إنه بما تعملون بصير قال الفضيل رحمه الله تعالى من عرف الناس استراح من عرف الناس استراح استراح من ذنهم استراح من كيديهم استراح من غيديهم لا يتفت إليهم إذ هو عرف ربه وأخذص الدين لخالقه فليمج على الطريق وليسر فيه هذا المنهاج ولا يغذره بعد ذلك ما يخيده علماني حق أو لبرالي مناف أو أدو مشرك يريد أن يحارب دين نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الجافعون ولو كره المشركون عندنا يا خيدي هذا فالقضية محسومة ولكن ننظر ما عليك والذي يجب عليك الذي يجب عليك أن تحقق ما قال رب العالمين من عندك وهو إخلاص الدين لله رب العالمين فإن كنت كذلك اشكر بعد ذلك بالتمكين والسغذة والسيادة والرياضة رب العالمين يخضع لك المشارك والمغارب كما كان لنبينا صلى الله عليه عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الدين أن يرزقنا وإياكم الإخلاصة في القول والعمل أن يحفظنا وإياكم من الرياء والسمعة والنفاق أن يميتنا على التوحيد والسنة ثم صلوا وسلموا على هذا المشير والسراج المريد كما أمركم بذلك اللطيف الخبير فقال رب العالمين قولا كريما إن الله وراء ذلك كهو يسلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الاولين صل على محمد في الآخرين صل على محمد في الملائكه اعد إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وذمر اللهم أعدائك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمن ومؤمن وإنه وسائر بلاد المسلمين اللهم آمن في بلادنا وظلي أمورنا خيارنا اللهم اضرب جميع ولاة أمور المسلمين للعمل باكتاب واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أعز بهم دينك وأعلي بهم كلمتك اللهم هيّ لهم البطاعة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وانتدوا لهم اللهم اصرف عنهم بطانه الشر والسوء والبتعة والفساد والافساد يا ذا الجلال والاكرام اللهم امنا في ديارنا اللهم امنا اللهم امنا في ديارنا. ولا تجعل ولا للمنحرفين ولا للمبتدعين ولا للمنافقين سلطانا علينا ياذا ذا الجلال والاكرام اكفر لهم الاذى ولأمهابنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين استوى استقي المتراصف في المصف فالأول فالأول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 فاجعله غتاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك ليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أتلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم ونوسى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرى بالجنب ثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إما ما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العداد الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر أسلام عليهم ورحمة الله